إلى وقعة الواقع ليس لوقعتها كاذبا فافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاء إذا رجت الأرض رجاء و buses الجبال buses إذا رجت الأرض رجاء و الجبال وبست الجبال بسان فكانت هباءً منبثاء وكنتم أزواجًا ثلاثًا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكوب في سدر مخطود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 أترابع لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وذلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل في سموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِنَّا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّ أَإِنَّا لَمَبَعُثُونَ أَوَأَبَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ القائلين والآخرين لما جمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر مزقون لا أكنون من شجر مزقون مانعون منها البطن، فمانعون منها البطن، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شربا الحيم. هذا نزلهم، هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلو لا تصدقون. أَفَرَأَيْتُمَّ مَا تُمْنُونَ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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إن إن لمغرمون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم مِنَ من المسن نَحْنُ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم ا انتم ان شئتم شدرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلاء اقسم بمواطئ النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقَانِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقَانِ وَأَتُمْحِينَ إِذِيَ تَضْرَبُ وَنَحْنُ أقرب إِلَيْهِ ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن, ولكن لا تبصرون فلولا آئكم غير مدينين ترجعون آئكم صادقين بأن آئك من المقربين فأما إذا كان من المقربين فروحو وريحان فروحو وريحان فروحو وريح وجنّة نعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين